kala Allah Allah Allah wa la yamsik fa Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La Oh, man, oh. Yeah, it's so good. Cool. So cool. Oh, man, بتديروا سحاوه اه الله ما All hey. right.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 One man والله غاليه يا ديار مش خالشه عليك احنا احمد شاكر بنمس عليك وقاما من الخلول يا الله والله غاليه والله اقول لك اعدادنا يعني دبل كده اللي على ضحك والله ما ماكش علينا بسم الله الله الله come a One minute. wala وَلَئِن سَمِعُوا مَن تَجَاوَزُوا وَلَكُمُ اللهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْفُونَ بِشِفِقٍ خَوْفًا وَلَئِن رُبِكْتُمُ ولا تذيو وازرة غزر الخير وإن تدعو الثقلة إلى Wonder? Oh, uh dear. -huh. فهو في <تصفيق> عيشة gesù วันในili إذا onxi hacakan okay. okay.